حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد العبده ورسوله بعثه بالهدى تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبرك عليه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 في الجلسة الماضية انتعينا إلى قاعد المصنف أما بعد فهذه ورقات قليلة تجتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ووقفنا عند تعريف أصول الفقه وأحب أن ننبه إلى نقطة للذين معهم كتاب النفحات الحاشية التي على شرح الورقات في تنبيه حتى يكون له ما بعده لأن العلماء رحمهم الله كما نبهنا على موضوع تفسير الرحمن الرحيم وأنهم فسروا رحمة بالإنعام وبالإحسان وأن هذا على خلاف مذهب السلف كذلك أيضا أحيانا يجنحون إلى بعض تفسيرات يكون فيها بعد جدا وبخاصة في بعض أنواع التفسير وما يسمى بالتفسير الإشاري وأحيانا قد يجري فيه الغلوف يكون تفسيرا باطنيا وهذا غالبا يقود له الغلو والإغراق في التأويل وفي التفسير من ذلك مثلا ما ذكره الشيخ المحشي في الصفحة التاسعة عند كلامه على الباء فيما ينقل عن علي رضي الله عنه قال ومعلوم أن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يعني نقل عنه أشياء كثيرة كما نقل عن غيره منها ما يصح ومنها ما لا يصح وبخاصة هو رضي الله عنه كما ورد في الحديث يأهلك فيك طائفتان أو رجلان رجل مورق في حبك ورجل مورق في بغضك هذا حديث خرجه الإمام واحد وغيره فنسج حوله رضي الله عنه وحول آل البيت رواية كثيرة ونسب إليه مما نسب إليه هذا فقد نقل هنا المحشي عف الله عنه وعن قال وقد قال الإمام علي رضي الله عنه الذي قال صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم علي باب هذا حديث لا يثبت أنا مدينة العلم علي باب هذا حديث لا يثبت قال لو شئت لأوقرت لكم ثمانين بعيرا من معنى بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية ولو طويت لي وسادة لقلت في الباء من بسم الله الرحمن الرحيم وقر سبعين بعيرا كيف لا يبدو أنه انتهى كلام علي رضي الله عنه على حسب كلام الناقل والأمر يحتاج إلى إثبات كما هو معلوم وقد قال العلماء إن معاني الكتب المنزلة مجموعة في القرآن العظيم ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة ومعاني الفاتحة مجموعة في البسملة ومعاني البسملة مجموعة في الباء منها إلى قوله ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة قد يكون لهذا وجه وسبق أن أشرنا إلى هذا في كلامنا على تفسير الفاتحة في الكلاع على التفسير وكذلك أيضا في مواطف فيما يتعلق بالتوحيد وأن الفاتحة يوم القرآن وأنها سبع المثال وأنها تجتمل على جملة ما حواء القرآن من التوحيد والدعوة إليه وما وعد عليه أهله والمستمسكون به وما توعد به المخالفون كل ذلك عشرنا له هذا الكلام يعني ظاهر لكن ما بعده يحتاج إلى تحليل وبخاصة عند قوله ومعاني البسملة مجموعة في الباء منه ومعاني الباء مجموعة في نقطتها ومعاني الباء مجموعة في نقطتها المشير إلى توحيد وتفرده بالألوهية والتدبير الأخير معلوم تفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والتدبير وله سبحانه وتعالى الكلام الكمال المطلق والتنزيل المطلق وهو المتفرد بالألوهية والربوبية سبحانه وتعالى لكن هذا الإغراق منقوذ بعده أمور أولا أننا قلنا إن البسملة لم تختص بها هذه الأمة والدج على ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة بلقيس حين قالت إنه إنه إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم وإن كان اللغة, اللغة بلقيس لم تكن بنفسها لكن الله عز وجل ذكر ذلك باللغة العربية وإنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم على معنى أن البسلة موجودة عند من تقدم لكن قوله إنها مجموعة في نقطتها أنتم تعلمون وكل المطالعين على الكتابات وعلى تطور العلم أن التنقيط لم يأتي إلا في عهد الحجاج التنقيط لم يأتي إلا في عهد الحجاج فكيف يقال إنه اجتمع في النقطة نقطة حادثة والبسمة السابقة عليها هذا كله يقود إليه الغلو في التفسير والغلو في الاغراق في الإشارة والباطني ولهذا ينبغي أن أي تفسير لا يستند إلى قواعد أن نكون منه على بينه وعلى بصيره وأنه لا يعجبنا أو لا يأخذ بالإعجاب أو بالدهشة أي استنبار هذا قد أحيانا إذا لم يكن عند الإنسان بصير أو أن عنده شيء من البصر يعني قد يعجب بمثل هذه العبارة أن مجموعة في النقطة وخاصة إذا أسند إليه توحيد الله عز وجل بالألوفية وهذا لا شك فيه الله عز وجل هو رب الأرباب ومسبب الأسباب وهو المستحق للعبادة وحده لكن لكن هذا التدرج هذا معلوم أنه غير ظاهر ولهذا أحب أنه إذا مر عليكم مثل هذا في في كتب التفسير أو في الحواشي سواء كانت حواشي تتعلق بالفقه أو بوصوله أو بشروح الأحاديث أو بتفسير كتاب الله عز وجل أو في البلاغة أو في الأدب أو في الإغراق في كل هذه الأمور الإنسانين بغى أن يكون عنده ميزان وأن يتوقف عند كل شيء حتى يكون على بصيرة ولا يستسلم لمثل هذا وإن كنا نحسن الظن بسلفنا و... ولا ولا ولا ولا نقول بعصمتهم ولكننا نسر الله لنا ولهم العفو والعافية ولكن ما كان ظاهر الخطأ أبد من تبينه وهذا ليس قدح في السابقين وإنما بيان لما يظهر من حق إن شاء الله. ولهذا هذه الكلمة يحتاج منكم إلى أن تتوقفوا عنده وإلى أن تنتنبهوا لأن القضية هذا التنقيض معلوم أنه حادث والقرآن لم يكن منقطا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحينما كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ما جاء التنقيض إلا فيما بعد وإيه كان الحجاج معلوم أنه أدرك الصحابة الحجاج كان في أواخر عهد الصحابة أدرك بعض الصحابة <تصفيق> فهذه أحباب تتنبه إليها لمن يطالع الحاشية ويقرأ فيها في الصفحة التاسعة تنتبهون إليها وقد يمر عليكم مثلها فيما يتعلق بوصول الفقه نحب أن نذكر المبادئ العشرة التي عادة يستفتح بها العلماء رحمهم الله كلاما في أي فن وهو أنه أن كل فن إلا بد فيه من مبادئ عشرة ومرادهم بهذه المبادئ العشرة لأنها أيضا تعين على التصور وتعين على فهم الفن وفهم العلم وعلاقته بالعلوم والغاية منه لأن العلماء السابقين رحمهم الله كانوا كل خطوة يخطونها يعملون لها حسابا أي علم تقرأه ما هو ما غايته ما دليله ما استمداده من واضعه ما نسبته إلى العلوم الأخرى حتى أولا يكون عندك تصور والأمر الثاني حتى تعرف هل هو علم المشروع هل هو ليس بعلم المشروع ما مدى يعني مبلغ الاهتمام به لأنه كلما قرب من حاجة المكلف لزم معرفته وكلما ابتعد كان التعلق به أقل فمن هنا العلماء يذكرون هذه المبادئ العشرة تعريفه الذي هو حده وموضوعه وغايته واستمداده ومسائله ونسبته واسمه وحكمه وفضله والواضح فهذه هي الأمور العشرة التي تبحث في كل علم قبل الدخول فيه حتى يكون عند الطالب وعند المتعلم تصور كامل لهذا العلم فأولا حد وصول الفقه لعلنا لا نستعجل الكلام في الكلام على حد وصول الفقه لأنه سيأتي قريبا إن شاء الله حد هو يعني تعريفه المراد بالحد هو التعريف لأن التعريف عند تصور على معنى انك لا تدخل علما الا تدري ما هو ما الفرق بين وصول الفقه ما الفرق بين الفقه ما الفرق بين الأصول الفقه وصول الدين ما الفرق بين أص الأصول الفقه مثلا والنحو ما الفرق بين الفقه والحديث فلا بد أن ت... لأن الحد يميز العلم عن غيره من العلوم ويميزه أيضا عن ما يشابهه أو يقاربه من العلوم فإذا حصل عندك هذا التصور حينئذ لا تشتبه عليك ولا تختلط عليك العلوم فهذا مرادهم بالحد ولهذا العلماء في كتاباتهم أول ما يبدأهم بالتعريف لأنه هو منطلق التصور فإذا تصورت العلم الذي تريد أن دخل فيه حينئذ تأتي إلى مسائله فحده سيأتي فلا نستعجل موضوعه موضوع أصول الفقه معلوم أن مثلا موضوع النحو هو اللغة العربية وكلام العرب موضوع الفقه هو مسائل الأحكام موضوع الحديث هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريراته وهكذا إذن ما هو موضوع أصول الفقه موضوع أصول الفقه هي الأدلة الأدلة الإجمالية وليست الأدلة التفصيلية كما سيأتي في التعريف الأدلة الإجمالية على معنى أن نعرف مثلا الإجماع نعرف الأوامر والنواهي من حيث هي أوامر ونواهي من حيث أن الأمر يستدعي الوجوب والنهي يقتضي التحريم وما يترتب عن ذلك وهكذا هذا هو موضوع موضوعه وينجت فقول أيضا أنه موضوعه أيضا بمعنى مجاله كذلك الذي هو ما يؤخذ أو أو أو ما يبحث ما, ما ما ما يؤخذ من الكتاب والسنة يعني ما يسمى بالأدلة السمعية غايته ما هي غاية هذا العلم، مثلاً الغاية النحو، صون اللسان من الخطأ في كتاب الله. هذه الغاية، الغاية من النحو لماذا نقرأ النحو؟ حتى نصون أن من الخطأ في كتاب الله، وأيضاً من الخطأ في حديث رسول الله ومن كلام علم الكلام الشريف. حتى زاد تكلم لا يخطئ. فهذه الغاية من علم النحو. الغاية من الفقه هي معرفة الأحكام. الغاية من الوصول الفقه هي معرفة الأدلة الإجمالية على معنى معرفة طرق الاستنباط. وسائل الاستنباط حتى نستنبط ونحسن الاستنباط ففرق بين الأصول وبين الفقه كما سنرى في تعريف أصول الفقه إن شاء الله أما الاستمداد من أين يستمد من أين يؤخذ ذكر هنا المحشي أنه مكتاب والسنة لكن ليس هذا على إطلاقه استمداد ووصول الفقه من أمور ثلاثة أو من ثلاثة جهات لا شك الكتاب والسنة نأخذ منها جزء الأمر الثاني اللغة العربية لأن في جزء من أصول الفقه هو من باحث عربية وهي دلالات الألفاظ أن نعرف هذا الحقيقة وهذا المجاز وهذا أن من تفيد التبعيض نستفيد منها في الاستنباط وأن مثلا الباء تأتي للإنصاق أو تاتي للتعدية وإلى آخره ومن تفيد الابتداء وتفيد السبابية هذه نستفيد منها في اللغة نستفيد منها في وصول فقه فإذا استمداد وصول فقه من الكتاب والسنة مما يدلنا عليها كمثلا أن هذا حجة وأن الاجب... لأن... لأن معرفة أن تجمع الحجة من أين من كتاب الصنة هو الذي قال أن تجمع الحجة القياس حجة من أين نأخذه من كتاب والسنة أن نأخذ أن الأمر الوجوب في اللغة حينما يأمرك لا نفهم أن الوجوب لكن نعرفه من الشارع أن كل أمر يصدر وإن شرفه الوجوب إلا ما دل الدليل على أنه يصيفه عن ذلك فك فكونه حجة أو وجوب هذا من الشارع الذي هو الكتاب والسنة كون من للتبعيض أو للسببية أو للابتداء أو زائدة هذه من اللغة وهذا يكون طبعا بالاستقراء، فإذا استنداده من اللغة العربية ومن الكتاب والسنة ومن يعني المنطق الذي هو مجال علم الكلام في جزء منه مأخوذ من المنطق وصول الفقه أيضا فيما يتعلق بالمجاز والحقيقة وإن كان لنا في كلام سياتي إن شاء الله لكن على كل حال هذا ينبغي أن يعلم وكذلك أيضا في قبل التحسين والتقبيح العقليين كما سياتي وهذه كل قضايا مأخوذة من قضايا منطقية عقلية فإذن استمداد أصول الفقه من هذه الفروع الثلاثة ومن هذه القنوات الثلاثة يأخذ منها فيتكون أصول الفقه لكن ومع هذا استقل أصول الفقه, استقل الفقه بشيء فالذي يبحثه اللغوي لا يبحثه الأصول فاللغوي يقول مثلا إن, أن هذا أمر يسميه أمرا وأن يقول مثلا إذا كان من أدنى إلى أعلى فهو التماس وإذا كان من أعلى إلى أدنى فهو أمره وإذا كان من ندي إلى إلدي فهو فهوا فا كان من مد إلى فوالتماس وإذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء يقولون هكذا لكن لكن مبحث أصول الفقه إنما يأتي لم يبق هالأمر للوجوب هل للندب اللغويون لا يبحثون فيها اللغويون لا يبحثون هالأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب؟ أو الأمر للندب أو الأمر يقضي لباحة بعد حضر وإنما لا يقول لك الأمر إذا من على علادنا إذا كاملنا على علا وإذا كان هكذا هذه ما بحث اللغة فإذا هم يستمدون لكنهم يستقلون استمداد مع استقلال وهكذا شأن العلوم لأن ما يبحثه الأصول في حروف الجر وما يبحثه في دلالات الألفاظ غير ما يبحثه اللغوي وين كان مستفيدا منه فإذا استمداد أصول الفقن من هذه الأمور الثلاثة وكتاب والسنة باعتبارنا هي التي تعطي الحجية وهي التي تعطي القوة في أن يكون القياس حجة وأن يكون الاستحسان وشرع من قبلنا وقول الصحابي إلى آخر وكذلك أيضا في الإجماع نأخذه من الكتاب والسنة حينما يقولنا إذا أجمعه فأخذ به أو إذا ألمن الاستحسان بشروطه والقياس كذلك ونحو ذلك فهذه حجية وأن من الكتاب والسنة اللغة لها استنددات والأدلة المنطقية والعقلية أيضا لها دورها في قصول الفقه إذن استمداده من هذه الأمر الثلاثة مسائله يعني المسائل التي تبحث فيه الفقه معلوم أنه يبحث في الطهارة ويبحث في الصلاة ويبحث في الجنايات ويبحث في البيوع أصول الفقه حينما تبحث في كتاب أصول الفقه لا تجد فيه بيوع ولا تجد فيه جنايات ولا تجد فيه نكاح وإذا تبحث في الحديث ما تجد فيه ماذا تجد حينما تبحث أصول الفقه هذا معنى مسائله مسائل أصول الفقه هي القضايا التي تبحث فيه من الإجماع باعتبار الكلام عليه وأقسامه وحجية الإجماع السكوتي الإجماع غير السكوتي إلى آخره إجماع أهل المدينة إجماع العطرة إجماع الصحابة إلى آخر إجماعات معروفة لاستصحاب فهذه مسائل الأمر والنهي مسائل الأمر والنهي الخطاب حكم الله عز وجل سواء الحكم التكليفية الحكم الوضعي الواجب والمندوب هذه هي مسائل وصول الفقه وهذا كله إن شاء الله سياتي نسبته يعني نسبته إلى العلوم الأخرى على معنى علاقته نسبته يعني علاقته بالعلوم الأخرى علاقته بالفقه ظاهرة يعني أنه هو أصل, أصل الفقه لأننا نقول أصول فقه فالإضافة تقتضي الاختصاص فهو أصول مختصة بالفقه كما سنرى في التعريف إن شاء الله وعلاقته بغيره المباينة يعني متميز عنها علاقته بأصول الدين مثلا مباين لها من حيث كونه علما لكنه محتاج إليها كما قلنا فيما تقدم لكن من حيث التميز يعني نسبته إلى أصول الفقه هو أصلها والفقه مبني عليها يعني فرع عنها كما سنتي في التعريف ونسبته إلى غيرها المباينة يعني المغايرة ولا تعني المباينة على معنى أنه منتبذ عنها إنما على معنى أنه متميز عنها فيه نوع تميز وإلا العلوم بعضها يخدم بعضا وبعضها يؤيد بعضا كما رأينا في اللغة اللغة يحتاجها الأصول كما يحتاجها الفقيه وهكذا اسمه اسمه أصول الفقه لابد أن تعرف اسمه ويتميز باسمه حتى تميزه من غيره كما أنه أيضا يعني في داخله أيضا أسماء أخرى في فروع أخرى كما تميز القياس عن الجماع وتميز الجماع عن مباحث الكتاب ومباحث السنة إلى آخره كذلك حينما تقول نحو أيضا أو تقول لغة لغة معروفة لكن حينما تتميز إلى نحو وإلى بلاغة وإلى بيان وبديع إلى آخره هذه كلها أيضا حينما تذكر الاسم يكون فيه نوع تميز مع غيره من العلوم الأخرى حكمه حكمه فرض كفاية حكمه فرض كفاية على معنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين حكمه فرض كفاية كغيره من العلوم الشرعية التي تنبني عليها حاجات المسلمين فكل علم تنبني عليه حاجة المسلمين ففرض كفاية حتى الطب فرض كفاية لأنه لو عدم الطب فشل فشت الأمراض في الناس فلا بد أن يكون فرض كفاية لأن الناس محتاجين إليه ولو تركوه فإنهم يأثمون لكن إذا قام به من يكفي سقط إثمان الباقي كذلك وصول فقل حاجة المسلمين إليه في معرفة أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم وبخاصة فيما يجد من أحكام فمن هنا كان حكمه فرض كفاية فضله نستطيع أن نأخذ فضله من قولنا إنه فرض كفاية إذا قلنا هذا فحينئذ نجري الخلاف الذي ذكره العلماء أيهما أفضل فرض الكفاية أو فرض العين جمهور العلماء قالوا فرض العين أفضل لا على اعتبارنا فرض العين مطالب به كل مكلف كل مكلف مطالب كفرض الصلاة الصلاة فرض عين الزكاة فرض عين على من وجبت عليه وهكذا فرض الأعيان الصيام فرض عين إلى آخره فهذه فرض عين يعني على كل أحد بعينه على كل أحد بشخصه أما فرض الكفاية يعني فرض على الأمة كلها لكن إذا قام من يكفي ستطلط معين الباقي فقالوا إن فرض العين أفضل لأنه متعلق بالأفراد بأ والعين كلهم لكن الإمام الجويني واضون تبعه الغزالي قالوا لا إن فرض الكفاية أفضل لماذا لأن فرض الكفاية يتميز به صاحبه أنه حمل الأمر عن الأمة يعني حمل الأمر عن الأمة فقام به فحاز الفضل بينما الأمة اكتفت أن ارتفع عنها الإثم بس الأمة حينما قام هذا القائم بهذا الأمر ارتفع عنها الإثم فقط بينما هذا اختص بالاجر، قد يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر كلمة حق معلوم أنه إذا كنت أمام سلطان جائر لست مذمّن بأن تلقي, في نفسك تلقي بنفسك إلا التهلكة لست مذمّن لكن حينما يقيد الله من يقوم لهذا الدين بحجه فيصدع أمام هذا الجائر فيقتله تقوم الحجه وهذا هو ليس هو ليس فرضا على كل أحد وليس لازما، لكن حينما يتصدى هذا ويريد أن أن يحيي هذه السنة ويكون عنده من القوة جرأة ليقول لهذا أخطأت وهكذا وكذا فيحصل ما يحصل. فمن هنا كانت هي أفضل. فمن هذا من هذا المنظر أو من هذا المنظور يكون هذا التقنين. ومن هنا كان أيضا الأمر المعروف النهي على المنكر على درجات. وكذلك أيضا كانت ترقي في بعض المشقات وبعض الأشياء تلك الجهاد في في الصيف إلى آخره. فإذن يترقى الأمر على حسب حاجة الأمة وعلى حسب ما أيضا يكون لدى هذا الإنسان من قوة تحمل وأصطبار وصدع بكلمة الله عز وجل والقيام برفع راية الدين. تعلمون أيضا قضية الإمام أحمد رحمه الله والفتنة والمحنة التي تعرض لها في قضية خلق القرآن كل أو كثير ابتلوا ولكنهم ما صبروا قليل من صبر ومن من صبر الإمام أحمد في الفتنة والمحنة المعروفة ولهذا يعني كما قال بعض العلماء أنقذ الله هذا الدين بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد فيتنا. يعني لو أنه إنصاع ممكن الأمر يختلف كثيرا مع أنه ما كان لازم عليه كان له في الإكراه مندوحة في قوله تعالى إلا من كله وقلبه مطعين بالإيمان. ولكنه صبر. ومن لطيف ما يقال في هذا أنه حينما أجبر الإمام أحمد رحمه الله وأجبروه جدا على أن يقول ولو مجرد مجرد يتلف وفعلا يعني أحضروا أكثر من أربعة آلاف كاتب حتى مجرد يسمع أن الإمام أحمد يقول إن القرآن مخلوق من أجل أن يكتب يقول الإمام أحمد وهو يحكي هذه القصة لازلت أدعو لهذا على معنى رجل لص يقول جاءني وهو في السجن دخل علي وكان يعلم بما يعده هؤلاء الذين يريدون أن نجبر الإمام أحمد على أن يتلفظ بالقول بخلق القرآن يقول جاءني هذا اللص وأنا في السجن فقال أيها الإمام أنا كذا وكذا وأنا سرقت وطلبوا مني أن أعترف فلم أعترف من أجل أن يقطعوا يده لأنه سأله وأنا على باطل وصبرت أنت على الحق وأمامك أربعة ألاف كاتل سوف يكتبون كل ما تقول وأ... وأعلم أن لك مندوحة ولكن إياه. فيقول إن الله عز وجل بعث لهذا ليصبرني فلازلت أدعو لهذا اليس فلما جاء واجره أبأ أن يت... أن يتكلم بينما كان له في الإكرام مندوحة أو في الإباحة من أجل الإكرام مندوحة ولكنه صبر. فمعلم أن في مثل هذه الأحوال إذا وصل سامي لهذا ظاهر أن هذا قد يكون أفضل بكثير من فرض العين. فإذا كان مثل هذا ووصل الحال مثلا إلى أن الأمة احتاجت إلى هذا النوع من العلم سواء كان أصل فقه أو كان طبا أو كان غير ذلك فيختلف الأفضلية على حسب الحاجة وعلى قوة التحمل والصبر والظرف والحرج إلى آخر فإذا على كل حال حكمه أنه فرض كفاءة وفرضه لا شك أنه يوجر من يقوم بتعلمه وتعليمه إذا صلحت النية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح النوايا فإذا صلحت النية فإن الفضل فيه عظيم فيه وفي سائر العلوم التي يقصد بها وجه الله ويقصد بها نفع المسلمين الواضع يعني من الذي وضعه من الذي أنشأه قلنا لكم في الجسد الماضية إن الذي أنشأه هو الإمام الشافعي، مؤسس هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله وفي ذلك خلاف يطول ذكر واشرنا إليه من قال إن الإمام أبا حنيف رحمه الله والذي وضعه وقيل إن أبو يوسف ولكن التحقيق الصحيح أن الذي وضعه الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ورضيه عن جميع الإمام إذن هذه هي المبادئ العشرة التي تسبق تسلق الحديث في مبدأ كل علم أما فيما يتعلق ب أصول الفقه فتعلمون أن المات الرحيم الله قال وبعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وقلنا إن ورقات جمع قلة وهو أشار بهذا إلى أنه ورقات وأيضاً زاد الإيضاح بأنه قال تشتمل على معرفة فصول وليست معرفة كل أصول الفقه وفعلاً هو كتاب موجز صغير لم يشتمل على جميع مسائل أصول الفقه وإنما على نتف من أصول الفقه وتعلمون أننا أحببنا البداعة به حتى يكون لنا إلمامة سريعة ثم إن شاء الله إما أن نعيد القراءة فيه وإما أن ننتقل لكتاب أوسع قليلا حتى يكون أسرع لأننا لو أخذنا كتابا طويلا فيه قد لا نتايل بعد مدة مديدة وقد ينسي العلم بعضه بعضا بينما يحتاج الإنسان في علم وصول الفقه إلى أنه يكون ملم بكثير من قضاياه الكلية حتى يتسنى معرفة جزئياته وتفريعاته فالشيخ رحمه الله إمام الجويني يقول تجتمل على معرفة فصول الفصل هو مجموعة أو يجتمل على مجموعة من المسائل يجتمل على مجموعة من المسائل يرى تعادل المؤلفين رحمهم الله أنهم يعني يقسمون مؤلفاتهم إلى بحيث تجتمع على كتاب وعلى فصل وعلى مسألة غالبا يعني كتاب ثم فصل كتاب ثم باب ثم فصل ثم مسألة هذا الغالب يعني وقد يقتصر بعضهم على أن يسميه وأن يجعله فصولا وقد يجعله أيضا مسائل على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح ولكن عادة في اصطلاح عادم أن الكتاب أوسع من الباب والباب أوسع من الفصل والفصل أوسع من المسائل وسمي فصل لأنه يفصل بين ما قبله وما وبعده فالكتاب مفصل إلى فصول ف على معرفة على معرفة فصول من أصول جق المعرفة نرجي الكلام عليها في عند تعريف أصول الفقه لفظ المعرفة من أصول الفقه أصول الفقه مؤلف من كلمتين أصول وفقه والمؤلف تتوقف معرفته